من يجعل السماء صحفا فبعينه وزعل للأرض بلناه سبحانه وفرحان العظيم سبحان الرحيم سبحان القرى الحكيم سبحان رب العام سبحان رب العظيم سبحان الله الحكيم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 يا اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله من ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله الحمد على الحمد نحن من نعوذ من الله خير فتبعت وانا اظهرت امرنا وراح استبي لنا شملنا كمرا سيري بنا من من الحمد قد أسوقا ولك الحمد لنا ربي ولا الحمد على حمد لا صدق الله ونصدق الله لكينا وصدق رسوله الذي أغسله دعوني سوري الجنة دعوني بشير الظهر لكينا ودعوني بلا يومي جنة ودعوني عند لا إله إلا الله وعند والله أن أن Mam na głowie niebo, mam na لا أجل وأقرأت لها على البطء الذي الله أم تعمل من يحيل الله من ولا تتعمل من يحيل Wielu z nich w tym momencie przyjmuje się do Allahumma innaka innaka, innaka innaka innaka innaka innaka innaka innaka لَمْ يَجْنِ رَبُّنَا لا تقوم علمنا بيانا أحبت من تنظاما وأصحيح كلاما وأولمنا حراما وحراما واحكم بيانا واعلم من أرها أحوص من moja Ma mama mama Na Come <laughs> on اللهم عن اللهم عن ولي من غيره ثم حفظه من بشر مع عنا الله سمعنا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه في قراني